ثم نخرجكم طفلا، ثم لتبلغوا أشدكم، ومنكم من يتوفى، ومنكم من يرد إلى أرض للعمر لكيلا، Leki la yâlem min bâd ilmi şeâa ve tera ırda hamidah. Fâeza anzelnâ alîha lmaa. Ahtazet warbet ve abtett min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 ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير فاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق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 وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ قَلَبَ عَلَى وَجِهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُ وَمَا لَا يَنْفَعُهُ ذَلِكَ هُوَ الظَّلَالُ الْبَعيدُ يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارِ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ مَنْ كَانَ يَظُنُّ أَنَّ لن يَنْصُرُهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ فَلْيَمْدُدْ فَيَمْدُدُ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ الْيُقْطَعُ فَيَنْظُر فَيَنْظُر هَلْ يذهبن كيده مَا يَغِيظ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَأَن Allah yehdi manyarid. İnna lüvin aman ve lüvin hadu ve sıbîn ve والمجوس والذين اشركوا ان الله يفصل بينهم يوم القيامه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 والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس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 اخرجوا منها من غم من اعيد فيها اعيد فيها وذوقوا عذاب الحريق ان الله يدخل الذين امنوا وعملوا الصالحات جنات جنات تجري من تحتها الانهار يُحَلَّلُونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ وَهُدٌ إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْمِ وَهُدٌ وَهُدٌ إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ إِنَّ <تصفيق> الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد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 وَأَذِنَ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَا نَفَعَ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 فجتنب الرجس من الأوثان، فجتنب الرجس من الأوثان، وجتنب قول الزور، حنفاء لله غير مشركين به، وَمَن يُشْرِك بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهُوِي بِهِ الرِّيحُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ ذلك ومن يعظم شعائر الله فانها فانها من تقوى القلوب لكم فيها منافع الى اجل مسمى ثم لمحلها إلى البيت العتيق ولكل أمة جعلنا منسكا سك اسم الله ليذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأعجام فإلهكم إله واحد فله أسلم وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة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 117. فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع كَذَلِكَ كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون 118. لن ينال الله لحومها ولا ولكن نا آلوا منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين الله يدافع عن الذين آمنوا الله لا يحب كل خوان كفور اذن للذين يقاتلون بانهم ظلموا وان الله على نصرهم لقادر وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا إلَّا أَيْنَ يَقُولُ رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلَا دَفَعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعٌ لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولا ينصر الله من ينصره ولا ينصر الله ما ينصره إن الله لقوي عزيز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 فك من قرية أهلكناها وهي ظالمة وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر مع وبئر مع وقصر مشيد أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإن إنها لا تعمل أبصار ولكن ولكن تعمل قلوب التي في الصدور ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كالف ساعه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 والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولا سَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى إِنَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أمنياته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 وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةِ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 مَن قُتِلَ او ماتَ ليرزقنهم الله رزقا حسنا وانا الله له هو خير الرازقين لا يدخلنهم مدخلا يرضونه وان الله لعليم حليم ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو وفور ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل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 أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَصَبَّهُ عَلَيْهِ نَبَاتًا فَأَخْرَجَ بِهِ مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ إِنَّ الله لطيف خبير له ما فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ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 إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْ سَكَنَهُم نَاسِكُوا فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم وإن جادلوك فقل الله أعلم, فقل الله أعلم بما تعملون Allah yâkûm bîn kum yeme al-kiyâmeti fi ma kûntum fihi textalifun. Âlm taâlem an Allah yâlem ma fi al-âmaî ve al-ârb. Înna zâlik fi veyağbeden min donüllâhî ma lâm yunazil bhi sultânû wa ma lêslehum bhi ılm wa ma lızzâlimin min nacir wa yakadun yastun billerdin yatlun عليهم ayetina. Qul afun nbeukum bir shrimin zalkum an nar an nar Allahu يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولا وجت له وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه من وعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره ان الله ل عزيز الله يصطفى من الملائكه رسلا ومن الناس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 وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ Hüjtebâkum ve ma jâl alaykum fi dini min haraj milletebikum İbrahim. Hüjtebâkum ve ma jâl alaykum fi dini min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 Fenemel Mola ve fenemel